السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده ونحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام من بذاته ذاته الكريمه وبعد فالله اسال ان يوفقنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا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 المستويه لا شيء فيها على الاطلاق البعض الاخر قال الساهره اسم لارض الشام وارض الشامي خصوها بذلك لماذا قال لانه صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارض الشام ستكون ارض المحشر والمنشر وذلك من خلال حديث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 فتقول له افتنا في بيت المقدس افتنا في بيت المقدس فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أرض المحشر والمنشر يعني في هذه الأرض في أرض الشام سيحشر الناس ويقومون لله رب العالمين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي أرض المحشر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 وان يفك قيده من ايدي كلاب اليهود انه على ذلك قدير فيا تسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان لم استطع ان اتحمل اليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تهدين اليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن اتاه طبعا ما كانش لسه الكهرباء الكهرباء دخلك وما هذا وانما كان يشعل ويقال بسراج يوضع فيه زيت اليه الزيتون فقال تهدين اليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتاه. الشاهد معي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان ارض الشام والتي بها بيت المقدس ستكون هي ارض المحشر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 اذن داه ربه بالوادي المقدس طول تسأل بقى وتقول طيب أنت لكم قلت لنا إن أمر القران مبني على ها الوصل فالآيات لابد أن تكون منسجمة بعضها موصول بعض ويسلم بعضها إلى بعض إيه اللي دخل قصة سيد موسى هنا والكلام عن شرك المشركين وتكذيب المشركين والتكذيب بالقيامة والتكذيب بالساعة لماذا جاء الحديث عن نبي الله موسى أقول لك بمنتهى البساطة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلما كذبوه ضاق صدره واشتد حزنه وأذا شيء قلت لاخوانكم بالأمس القريب إني الداعية يعلم يقينا أنه ليس مسؤولا عن أن يصدق الناس أو لا يصدق الناس يعني أنا حينما آتي فادعوك إلى خير ما ليش علاقة أنت هتصدقني ولا هتكذبني إنما أنا أعلم ان وظيفة البلاغ فسواء صدقت أم كذب أنا لن اسال عن هذا ولذلك لن يقف نبي ولن يقف داعيه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 شك هذا إذا كنا نحب الخير للناس فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان أرحم الناس بالناس عليه وعلى آله صلاة والسلام فكان يحزل ولذلك كان يجهد نفسه فيه الدعوة لدرجة أنه كاد أن يهلك نفسه لعلك باخع نفسك فكان يضيق صدو كما قال القرآن الكريم بما يقولون كان بيحزل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 ان كنت قد كذبت من قريش فقد كذبت الرسل من قبلك فلا تحزن وقد كذب موسى فخص موسى بالذكر ليه ما احنا عندنا نوح وعندنا ابراهيم وعندنا لوط عندنا وعندنا, وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا خص موسى بالذكر ليه ودائما حتى للقرال الكريم يذكر نبي الله موسى كثيرا ليه؟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 من اعدائه ومن اتباعه مشكله مزدوجه يعني لاقى ما لاقى من فرعون ولما اراحه الله من فرعون اتباعه وهم بنو اسرائيل ما اراحوه والله ما اراحوه قوم متعبين مش عايز اقول تعبير ثاني لكن اهون متعبين فرعون يغرق بدل ما يسجدوا لله شاكرين يمرون على قوم يعكفون على اصنام لهم ويجعل لنا الهه كما لهم الهه الله يخربوكم يعني يعني ما بتشوفوش عم ده اول التعب والعنف طيب اثنين عايزين نشوف ربنا اللي احنا بنعبده ده بقى ارنا الله ايه جاهر طيب شويه لا عايزين منهج وكتاب عشان يعرفنا ايه اللي نقوله وايه اللي ما نقولوش وايه اللي يجوز وايه اللي ما طيب يذهب للقاء الله يعود فيراهم قد عبدوا العجله من دون الله عايزين نستريح ربنا يديهم المن والسلوى بعد ما قعدوا ياكلوا من والسلوى يقولوا احنا قرفنا بقى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبقولها عالم فار شوف التعب شوف ورال فالنبي الله موسى يعني لاقى علة من اعدائه ولاقى علة من أتباعه ذلك هو خير من يصر به هو خير من يصر به كام الله يرسل رسالات النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد كذبوك فقد كذب موسى ولا قانة حتى من أتباعه اشتدوا عليك فلن يكونوا أشد عليك من فرعاوه سريء للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تحذير لهم لأهل الكفر يعني أنهم كما أهلك الله فرعون فلن تعجزوا الله وسوف يهلككم إن داومتم على التكذيب والإعراض إبا هذه رسالة تالي. رسالة للمؤمنين رسالة للمؤمنين أن الضفر يكون مع الصبر وأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه مهما طال الزمان فشف لما قبلوا إسرائيل يقول نبي الله موسى أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتاله ورانا الويل قبل ما تبقى رسول وبعد ما يبقى رسول يقول له بالله ايه واصبر كده فالمؤمن ايضا ينبغي ان يع طبها حسن قعد ثلاثين سنه على البلد وفي الاخر ايه قسمه الله فالظافر يكون مع الصابر والله سبحانه وتعالى يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت اذا الحديث عن نبي الله موسى وقصته جاء مناسبا لأن سبقه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من باب التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التبشير للمؤمنين أن الله سأنصرهم وإن طال الأمد من باب التحذير للكافرين أن الله كما أهلك فرعون وكان أشد منكم فهو قادم على أن يهلككم إن ظللتم على تكذيبكم واعراضكم عرفنا جس لبا يبقى الحديث كده لما قال الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديثه هذا الاستفهام احلان بيكون بمعنى التقرير هل اتاك يعني قد قد جاءك جاء زي ما انا ابعت لك حاجه واقول لك هل وصلك كذا عشان انت في النهايه تقول لي ايه وصل فقالوا هذا يعني لو خدناه بالمعنى ده يب هذا يعني إن في آيات نزلت من قبل تتحدث عن قصة نبي الله موسى. البعض الآخر بيقول لا كان هذا هو أول الحديث عن نبي الله موسى. يعني هو ده أول حديث القرآن الكريم عن قصة موسى ده أول ما نزل فيه. بعض بيقول هذا هذا هو أول ما نزل في قصة نبي الله موسى. يبقى هل أتاك ما يكونش بقى معناها قد أتاك لا. لا وإنما هو سؤال للتشويق أي سوف نأتيك الحديث إيه با لسه زي ما تقول الواحد عرفت خبر كذا وكذا يوم يقول لك إيه لا معرفتش والسؤال يكون للتشويق فعينما أسأل أنا اشوقه قائلة لإيه الإجابة غير لما أتحكي لك على طول لما أتقول لك يسكت ده تندري التحرير حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا ببارح خلاص فيك مش تريك بتسمع لكن لما أقول لك سمعت اللي حصل امبالح في مدان التحرير اللي يحصل ثم تقول لي ايه ايه فتتشوق الى انت اسمع قالوا هذا من بالتشويق ايه يبقى اللي اعتبروا اني القصة دي ذكرت من قبل يبقى السؤال يفيد تحقيق واللي اعتبروا ان القصة دي ما تقللتش السؤال يفيد التشويق ان القصة هنقول لك لا بقى ونشوق اغلية يبقى وهل اتاك حديثه ايه موسى حديثه اي قصته قصة موسى وكان نبي الله موسى من اول العزم اللي ربنا قال له يا فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل وقالوا العزم هم يعني اكثر الرسل تحملا للمشاق والتجذيب وكان منهم نبي الله موسى طيب قصته وهل أتاكها حديث موسى طبعا القران يريد ان يسر مش لازم نجيب القصه من الاول انما يجيب الموضع اللي فيه ايه التشريع يبقى انت تاخذ من القصة بالقدر الذي يحتاجه السياق سامع كلامي بالقدر الذي يحتاجه الايه السياق السياق هنا جاي ليه عشان نسرع على النبي نبشر للمؤمنين نخوف الكافرين يبقى على طول هنجيب لما واحد لفراعنه فراعنه كذبه ربنا اهلكه ادي بقى الايه اذا القصه بتتعدد ليه بعض الناس يسأل كده يقول لك الله وهو قصة آآ يعني آآ آآ آآ آآ آدب وابليس اتكرارت في القرآن وقصة موسى اتكرارت في القرآن وقصة نوح اتكرارت في القرآن وقصة ابراهيم اتكرارت في تعالى لكل موضع وشوف الجزء من القصة اللي جه سترى أن كل موضع يذكر فيه من القصة ما يخدم هذا ليه؟ الموضع السياق ده السبعات فيها وذلك أحيانا زي الأحاديث الأحاديث النبوي. النبوي يجي الحديث الواحد ممكن تلاقيني هقوله خمس مرات خمس مرات بس كل مرة بقوله في حتة ينصح الاستدلال فيه ولذلك لما تفتح كتب السنة هتجد مثلا البخاري البخاري جاء بحديث واحد يعني مش هو ده بس لذلك قول الاحاديث يكررها في ابواب متعدده في أبواب متعددة ليه لان هو الحديث فيه كذا جانب بيخدم كذا قضيه بيخدم كذا قضيه لما اجيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس فوقع فشقت فخذه وفكت قدمه هتلاع لما السنة بيحطوا الحديد باب في أكثر من باب هتلاقيه في كتاب الصلاة وعليم في كتاب الصلاة هتلاقيه في باب صلاة الرجل في بيته وهتلاقيه في باب صلاة الرجل قاعدة هو لاخل في كل ده لأنه لما حصل له ده ما خرج لصلاة الجماعة وصلى في بيت فيجب لك الحد تدي لأنه بيخدم القضية دي وعادين يجيبوا في صلاه الرجل قاعدا انت صلي قاعد لان النبي في الحديث ده صلى قاعد هيرجع يجيبوا في باب الالتفات في الصلاه اللي هم لما صلوا خلفه قياما التفت واشار اليهم قال قعدوا هيرجع يقولك في باب صلاه الماموم قاعدا اذا صلى امامه قاعدا شوف عمال يجي فين وفين وفين وفين ليه ليه هو في اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده القصص كده برضه القصص كده فيه عبر فتعيز عايز عبره هنا وعبرة, هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا هتاخد بقى من قصه اللي يتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا وقصه سيدنا موسى الى انواص الى الوادي المقدس ده قصه طويله جدا لا هي في صورة طاعة في الشعراء لا هي في صورة النبلعة في القصص كده قصة طويلة جدا من اول ما ولد والقرآن قد صح بس مش هو ده السياق بقى مش هو ده اللي عايزه السياق من اول ما ولد وازال فرعاول كان يقتل الذكور ويستحي الاناث فمتحيرت ومربنا سبحانه وتعالى يلقي في روعها ويوحي إلي اللي يتجعل في التابوت وتلقيه في اليام ويديها بشارة إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين واتخافها من فرعون على الوصلهول وياخذه عدوه لي وعدوه الله أنا ودول عنده عنده بس هيرجع على البر وبعدين يتربى في بيت فرعون وربنا يلضي إلى أمه أنه يعرف عن المرادع كل ذات تعرفينه كل ذات هلما تقالش ليه مش هو ده الموطن اللي احنا عايزين مش هيدي الهتة اللي احنا عايزين وبعدين يكبر في بيت فرعون وبعدين خلاص يؤرض عن باطل مع انه تربى في بيت فيه باطل لكن يقعد عنه ويعرف الحق فيبقى صاحب منهج ويبدأ يدعو لهذا الحق فيبقى له اتباع فيبدأ يكره من فرعون وملايين فجأة يخش المدينة وكان ممنوع من دخوله ولايه اثنين بيختلف واحد من اللي بيتبعوه في الحق من بني اسرائيل واحد قبطي من قوم فرعون يريد ان يستذل هذا الرجل مشاجره ف فسيدنا موسى يدفعه ويموت بقت مصيبه عند فرعون وملئه هيدفع ثمنها ايه يجي واحد من قوم فرعون وربنا بيصخر الناس دي كده يقول له ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الله صحيح فيصيب مصر ويهرب ويذهب لماديا. شوف كل ده ألف ويذهب إلى ماديا. ولما يذهب إلى ماديا يدخلها فقيرا بلا مأوى بلا طعام بلا بلا يجلس عند علم يشوف اللي يحصل من البنتين وقصة البنتين معروفين ويضرع إلى الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا استجب له وتيجي البنت النبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لال. يروح البنت الشريفة العقيفة بتسدق راجل راجل يكفيها العمل يا أبا تستأجيره النخير من استأجرت القوي والأمية عشان نعضح طب تستأجيره ازاي وان راجل كبير في الفراش ودول بنتين والوحدين ويبقى داخل وخارج عليهم يبقى في طريق أفضل وأصول له ولهما إني أريد أن أمكحك يحدى ابنتي هاتي على أمت جغلا من ثمانية حجج فإن أتممت عشر فمن عندك يوم سيدنا موسى يقبل ويقعد أبعد الأدريل اللي هو عشر حلد عشر سنين ثم يحن إلى أمه وأهله فيستأذن العبد الصالح فيأزله فيأخذ امرأته وبالطبع أكيد مع الظريه فيسير بأهله راجعا إلى مصر يريد أن يدخلها في خفاء حتى لا يشعر به فرعون ومرئ اللي أكيد يعني يريدون به شرع وكان خايف ان يقتلوه قال ربنا كده واخاف ان يقتلوه فرجع متخف يريد ان يدخل مصر في خفاء فجاء الليلة تظلم تبقى مظلمة وشديده الظلمه فيضل الطريق وهو فين اه قرب بقى جبل الطور في سيناء ففجأة يادي ضوءا فكل اهل طبيب يبقى خليكم بقى قوس ولا هذا بلي ليه للماضي اكيد هلاقي عندها حد يدلني على الطريق ولو ما لقيتش فلا اقلب اني هاتيكم بجذوه يعني شعلة من نار ونولع بقى وندفئ عليكم بس شوف القصه دي واصلت لحد يل يوم يروح وتبدا بقى, بقى القصه من هنا هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس كل اللي فد ما تقلش لكن اتقال في اماكن اخرى خدمة للسياح او قصد لذكر القص لكن هنا لا عايزين نستريب ايه ان موسى كذب هذا اللي عايزين من من هو اشد من قومك فاهلكه الله وكانت الغلب لموسى ولمن معه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 صلوا ازاي احكام السهل كذا كذا كل ده تاخده من السن يبقى جاء الامر في القران مجملا والتفاصيل في السن احيانا القران يفصل ولكن هناك بعض التفاصيل تتكفل بها السن زي ما حدث في قصه الخضر مع نبي الله موسى في تفاصيل في القران اه لكن جاء حديث في البخاري زاد هذه التفاصيل اللقاء بينهم كان ازاي مش هتلاقي ما في القران ان سيدنا موسى لما التقى بالخضر كان نائما على صخره وقد سجد نفسه بتنفوسه خضراء ده في القران تفاصيل لقائله ولكن ده في حديث البخاري وسيدنا موسى واقف قال السلام عليكم وهو, وهو قال له ان السلام بافضك مفيش حد يقول في الارض دي السلام عليكم من انت قال لما موسى موسى عمران بك عارف ومستني مش في القرآن لكن جي في السن. يبقى في بعض تفاصيل يذكرها القرآن وبعض الأخير يذكرها السن وفي أمور تجمل في القرآن ويفصلها القرآن زي ما قل تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه طب اللي تعلمها آدم دي كانت إيه التفصيل بسلطة الأعراض قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والقران تكفل بالبيان كذلك الامر هنا اذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوه. هنا اذهب الى فرعون لانه هذا ده اللي احنا عايزين لكن هو ده كان كل نداء لا النداء له تفاصيل اخرى ذكرت وفصلت في القران في سور أخر اخرى اللي ما وصل اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى والاخصرتك فاستمع لما يوح فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصب منك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترض مش كل ده اتقال هنا مش مش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 لكن هنا كما قل يجمل ليه لانه يريد ما يريده انه نحن عايزين نسر بس الخلاصة انه بقى رسوله ورع لفرعون وفرعون هيعمل ايه وهنعمل فيه ايه هيدي الخلاصة التي تخدم هذا السياق يبقى اذ ناداه ربّه بالوادي لايه مقدس بقع مقدسة طاهرة لذلك قال له اخلع لعلي انك بالوادي المقدس ايه طوى طبعا كان زمان الطواف بيبقى بالنعاج يعني النبي والصحابة طفوا بنعالهم وما كانتش الكعبة ممهدة كالآن واللي فراح فيك زمان أيما كان لسه فيه الأحبار السوداء اللي بتاعب عرفش شفتوا الكلام ده ولا لا ولا وقيتوا عليه ولا لا كان الطواف بالنعاج والحد دلوقتي يجوز لك هذا لكن طبعا عشان الناس يعني مش متعوده هذا اعتقد ان لو لبس واحد النعل في رجله وطاف سيقتلوه ولذلك جه بعضهم قال ما ينفعش الطواف بالنعال ما ينفعش قالوا لان ربنا قال لموسى اخلع لعلي انك بالوادي المقدس ولن يكون اكثر تقديسا من الكعبه فما ينفعش الطوف بالنعل. يا عم ده كلام من سيدنا موسى لان ربنا هيقبله ده موضوع تاني خالص ولو قست عليه موضوع الكعبه يبقى هريحه خالص وزي ما قلت قبل كده دايما كده اللي يروح ده كده مستدل بالحاجات دي روح على طول رد عليه كده يعني انت تعمز سيدنا موسى بالوادي المقدس خلئ لا انت كمان هتخلع اعلك اه طيب اتوب كما دعا قومه ان يتوبون اما بالتوب بتعمل ايه قال لك بقولي استغفر الله لا ما ينفعش فتوبوا إلى بارئكم ده كلام سيدنا موسى بقول بل يصري كده فقتلوا أنفسكم فعاستوب ويحبوت نفسه يقول لك لا طب لا قال ليه يقول لك ده في شريعة موسى يعني هو في شريعة موسى اللي بعد كيفك مش في شريعة موسى اللي يا عم خلاص علينا شريعتنا احنا شريعتنا، فإنك بالبلاد المقدس اسم الوادي ده ايه اللي هو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 يا موسى قال هي أعصايا توكوا عليها وهش بيع على قلمي ولي فيها مالي بكرة قال ألقيها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى مولت الإخوانك مرة يقول حية ومرة يقول ثعبان مبين ومرة يقول تهتز كأنها جان كل ذي صفات اللي حصل في الحج كانت ثعبان كبير في النوع كانت حيه في خفة الحركة كأنها جان واللي سيد ده مسلم بغاء جيري ولا مدبرا ولم يعاقب ما بيبصش ولا حق موفق جلاه قدامه يعني هقول ايه صعبان كالاسد الضاري مين يقف ومفيش مقدمات القي القى لقاها كده جيري الى ان قال له الله اقبل ولا تخف كما قلت يا إخوانكم أقبل ولا تخف دي رجع وضع يده في فمه تخيل بعد ما كان مش قادر بص لأنا بحط يده في فمها فتحولت مرة أخرى إلى عصر بس عشان قالوا أقبل ولا تخف خلاص إنك من الآمنين وبعدين يسلق يدك في جيب تخرج بيضاء من غير سوء آية الأخرى دي آية تانية وده زي مولت يا إخوانكم لأي صاحب دعوة لابد ان يكون معه الدليل على صدق دعواه فربنا ادلوا العصا وادلوا اليد اني حطي يده الجيب الفتحه اللي فوق دي اصلك دخل طلعت اضاءت يده دي بقت منيره وذلك قال من غير يسوع لان في بياض مرضي اللي هو البرص لا ده مش بياض مرضي ده نور اعجازي كل ده انا حطه في دماغي ولازم تضعه في راسك وانت تستحضر له القصه ولكن أخذ منها ما يخدم السيارة بعد قل له أخذ الأيتين نول بقى وروح لفرعون إذ نداه ربه المقدس المقدسة اذهب إلى فرعون طب ده أنا عايز أخش متخفي منه لا روح له قال له ده عايزيني موتوني ده جبار أروح له قال له قال له قال اه والله ولسه كنت ببرع بقول لاخوانكم في شوره القصص ان لما طلب ان يكون معاه هابون وقال له وقال ربنا واخافوا ان يقتلون وأخي هابون هو أفصح مني لسانه فارسلوا معي معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال لا تخاف. تخاف بس روح في أمان من الله اللي خاف منه روح له آه في امان من الله في امام الله اذهب الى فرعا طيب ليه المية دي بقى لب الدعوة يا ابن وجوهضها لب الدعوة وجوهضها ان توجه الى الظلمة والطهار الى الظلمة والطهار وذا اللي كان مش ادري فهمه كثير من الناس اياما ان كان هذا الطاغية يحكمنا فكنا نقف على الملابر ونجعل دعوات للظلمة وللطغاة والناس تحتد عليك يا عم عرفنا ازاي نصلي وعرفنا ازاي نصوم وهل... ما أنا ما لكن من لب الدعوة لك تتوجه بالدعوة الى الظلمة والطغاة يش يقعد دفست في الرمال وبعد كلام الطغير يقع تلاقي خمس تلاف مليون راجل كنت فيه له موجود كنت فيه النبي قال افضل الجهاد كلمة حق. تقاله بعد سلطان جائر هم يروح بقى القوم يقول ابن ده كان يبت وابت وابت قال لا لا لا ما لكنت فيه كانت الناس دي كلها فيه بسأل والله الناس دي كانت فيه كان جنب الحيط اهم حاجة عنده الناس صلي وصوم ونجعه واللي يقع يقع ونجعه فهذه كارثة والله فهي دعوة الدعية ينبغي أن تتوجه إلى الظالم الطاغي طعف أسالي الإعلام يظهروا في رعاية الطيبين الحلولين اللي ماشيين جن بالحياط على طبن بقى أحنف نظاركم سفلة وولادة الأدب بعد كده بقى، يقول لك بتخليك زي الشيخ فلان، شوف حلو إزاي أنبور إزاي جميل إزاي حليم إزاي طيب إزاي يزي كده. ما أنت مش فاك وده صحي الدعوة والله ما كانوا أصحاب دعوة وما قول هبلي فيه والله لأن من أوليات الدعوة تكون في الظلم عن الظلم من أولوياتك وبعد ما يموت زي ما قلت لك والله الشبوع عا وهي دي عادتنا للأسف انا ذكرت لكم مرة وجمال والله كنت أول مرة تنيشل فيها وكنت جاي مسجد خالد بن الوليد وكنت لسه طالب في كليات اصول الدين كنت في لصانس وزمان بقى كان طريق المستعمره ده بالليل الراجل يمشي فيه وكنا في رمضان فبعد الفطار مباشره انا عندي اصلي العشاء والتراويح في مسجد خالد وادي درس من التراويح فنزلت ركبت الاتوبيس ودخل طريق الايه ده فليش بقى الناس في بيوتها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 أشكالهم والعياذ بالله وهم عيال قد كده يعني انت لو ضربت الأولاني قلم تبعه الرابع مثلا بس معاهم طور ده يقفل الشارع بقى الواحد فطلعوا قاعدوا يبصوا للمدرسه كده واحنا واقفين جنبي أنا من العاده في دايما كده انا ما شايلش فلوسي في فلوسي في محفظتي ابدا ومش هقول لك طبعا ماشيل فين <تصفيق> فالمحفظه تبقى مليانه كارنيهات وبتاع مش عارف ايه كده في جيبي فالمحفظه عامله كده فغريتهم قوي فراهم جايين واقفين حواليا وراح واقف اتنين الناحيه دي كده اتنين الناحيه دي واحد واقف بظهره بقى مدي وشه للناس التانيين عشان لو حد خباله ما ما عادش يفتح بقه يبرق لهم واقف ورا ضهري كده وانا واس معايا جزء في كان فتح الباري شوره شعي المخالف بعدين واحد من اللي هنا الناحيه دي كده شمالي ناحية المحافظه يعني عمل اللي جاب له فراح اجى ضرب له طخ ومخبط في رجلي اي اي اي, اي. واخد بالك في في ناحيه اليمين الصف الله لاحته العكس المحفظه بحافظها كده اللي خبطني الناحيه دي ايوه بعد اي اي خبط في رجلي فضلت بقول له في يا ابني انا معلش عضله يا عم الشيخ طبعا انا ما الناحيه دي كان الناحيه الثانيه خد المحفظه وما حسيتش والله وكل اللي وذلك تعودت بعد كده اللي يخبطني في حته او يخبطني على كتف ابص الناحية الثانيه حفظتها يا اللي خبط لي هنا ما ببصش هيد اللي خبطتلي على كدف اليمين هو العباس الشمال يعكس على طول فخبطتلي في رجل يمين بصيت يمين سرقوني من ناحية اللي الشمال انا ما حسيتش لكن انا ليت اشكالهم قذرة كده وكتب نورلي يا ابن نور فعدت قدامي والله كما اقول لكم كده بتلقائية ما ببصي في جيمة ما لقيتش المحفظة واحتمد الجزء بتاع فتح الباري الواحد قاعد وروحت راجع لهم لقيتهم فتحينها في قلب الاوتوبيس والله كان اقول لكم وعمالين يقلبوا فيها واحد يقول له ده ما فيهاش حاجه كان وقتها اول ما لاغوا الشيل للورق فكنت معاهم شيل الورق قال له ايه ده ده في شيل الورق اللي ما فيهاش حاجه فرحت انباصص بوشي كده لقيتها مع فصتي رحت ضارب ايدي واخدها واخد قلت له هي ما فيهاش حاجه قال لي ايه ده اتفقلت روح يا باشا سيب طبعا وراح مطلعين مطاوي قلت له بص انا خدت بحفظتي عايز تموتني بعد كده موتني قال لا لا لا موتك الحاجه ادري ارجع لورا كده, كده, كده. وراحوا هايجين في الاتوبيس اول ما هجموا هاجموا على البنت اللي واقفه دي شدوا منها الشنطه البنت ماتت على الشنطه يضربوها تصرخ وكل اللي قاعدين في الاتوبيس مش تبعنا مش تبعنا فجاه الاتوبيس بقى داخل على نقطة الاميريه راح اللي قدام ده العجل اللي معاهم ده طبعا ايه لقينا مطلع بتاعه قد كده مش عم يسموها ايه السنجه دي اه وقال لي سواف راح واقف اتزلوا راح دي بعد ما نزل قام الاوتوبيس كله بقى اخده منك حاجه وقتي اختي عملوا لك حاجه بقى الكل بقى رجاله الكل بقى رجاله هو ده اللي حاصل دلوقتي بالظبط حسبي الله يخدم ده بجد ما عملتوا فين انتوا كنتوا فين انتوا كنتوا انتوا كنتوا دعوه اه للظالم لكن بعد ما هذا خلاص دعوة هو اذهب إلى فرعون وهو الاخر على الكرسي اذهب إلى فرعون إنه طغى يبقى لابد أن تكون الاخر وهو الاخر على الكرسي وطغى في لغة العرب شوف الاخر سبحان الله هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر ولذلك كانوا بيتكلموا بره عن يعني الفاظ القران ازاي ليها تاثير يحسسك باللي اللفظ عايز يقوله تعالى شوف لما بيجي القرآن يقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اسمع اللي جاي السا قلتم الله شوف التعبير تحس التعبير ده عن واحد بيانتح كده خد بالك السا قلتم شوف كلمة دي, دي شعرك كده الحد فتجاوز الحد تجاوز الحد مع الله لما قال ما علمت لكم من اله غير وتجاوز الحد مع خلق الله لما جعل أهلها الشيعة تجاوز الحد لما قال ما أريكم إلا ما أرى طغى في كل شيء مع الله ومع خلق الله زي الكلب اللي كان بيعكوبنا ده طغى طغى يبقى لازم يوقفوا بقى فربنا يبعث له الرسل الآن مفيش رسل مين اللي بيقوم بمقام الرسل؟ الدعاء مين اللي عرف قصة مبارك النطاغيه؟ مين؟ قالوا بيسبعه بعبده وأوله شيخ أصهر قالوا بيحسسونه أمير المؤمنين أمير المؤمنين وكان عندنا هنا ضمن بعض المشايخ الخرباني اللي كان اسمه قسامة القوسي ده كان بيقول عليها أمير المؤمنين والله والله أمير المؤمنين فخلاص ما حاجت الشرع قال له انت طاغية انت ظالم انت جبار انت حرامي انت انت انت انت انت انت انت وأول ما قلت له في تلاتة سعيد انت طاغية وأنت أخبى من حاكم مصر وقعدت قدامه كين النيابة قال ايه ده أول ما دخلت على الله بشغل الشريط فلقيت نفسي بقول يا حسن يا مبارك انت أخبى من حاكم مصر قال لي ايه ده حد يقول لي الولي الأمر كده قلت له أنا أنا هو غبي وأنا شاف أن طغيه غبي أنا شاف حضرتك اقنعني بغير كده قال لي هقنع خمسة واربعين يوم باستمرار حبس اختناعت أنا خلاص با كده با كده فكلك بدي بقى خلاص في الساعة الوحدة بتتاكل ما هو ما الباقي كله نايم الباقي بلوش جعب يبقى إذا الى فرعون إيه الله هو إيه إلا طبعا بعض القرآن هيقول لك وقال في مطن أخر ان سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى من يعينه في هذه المهمة وطلب الأمان من الله لنفسه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون واخي هاضون هو أفصح مني مثالا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوه ودي قلت فيها كثير بقى امبارح مش عايز اعيد النهار يعني قلنا فيها كتير من باب أنفع أخي الأخير كان سيدنا موسى أني الداعية لما يحس ان عنده وجه تقصير في مسألة المانع ان يستعين بمن هو أو من يعلم أنه أفضل منه فيه ولذلك سيدنا موسى قال كده واخي هابون هو إيه افصح مني لسأكد لما هتروح بقى الفرعون هي بقى إيه القصة الدعوه الدعوة هتقول له إيه طب هالدعوة هتقول له اذهب إلى فرعون إنه طار فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى الآيتين دول بقى نقف معهم شويه ليه فيهم كلام لازم يتقال لازم تسمعوا لازم تفهموا وده اللي لو حبيت تعرفه وتفهمه وتكمله يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر